تقدم معنا شيء مما يتعلق بهذه القصة العظيمة التي قصها الله جل وعلا في سورة الكهف قصة موسى مع الخضر وما فيها من الفائد وأن موسى رحل بأمر الله سبحانه وتعالى لطلب العلم ففيه فضيلة الرحلة في طلب العلم وهكذا لابساً إزداد العالم من العلم ويرحل من أجله وهو عالم ويرحل من أجل العلم وقد تحصل على ما عليه من العلوم فيرحل للزيادة فموسى أعلم من الخضر ومع ذلك رحل العلم وما قال يخفي كما يقول بعض الناس كنا في زمن الطلب كأنه انقطع زمن الطلب الآن صار شيخاً وعالماً وما يحتاج للطلب تجد بعضهم يتبجح مثل هذه العبارات كنا في دماج في زمن الطلب ولا أن في زمن إيش فرس انتهيت عن الطلب وصلت إماما فلا زلت تحتاج إلى العلم فموسى على ما أتاه الله من العلم فرحل للعلم والزيادة فيه استزاد منه وهذا يدل على تواضع جم وهكذا أيضا تلقي العلم عن الدون فموسى أفضل من الخضر الخضر دونه ولكن أخذ ما عنده من العلم الذي ليس عنده وصبر الخضر عليه الصلاة والسلام على نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام فإنه وعده أنه يصبر وقد رأى من العجائب ما رأى ولم يصبر عليه الصلاة والسلام لأنه رأى أمرا عجبة خرج عن العادة المعلومة خرق سفينة وقتل غلام وجدار مع عدم ضيافة والإعراض عنهم ويقيم جدار لهم فرى أن هذه أمور عجيبة كيف يفعلها فسأل عنها والخضر كما تقدم معنا قد أخذ الميثاق على موسى أنه ليس عن الغرائب التي سيراها في رحلته معه ولكن سأله المرة الأولى والثاني والثالثة ثم قال له بعد ذلك هذا فراق بيني وبينك لأنك ما وفيت بالذي أردنا منك أنك لا تسأل عن شيء حتى أحدثك وأنبئك عنه قبل السؤال. لكن النبي الله لله الحكمة سأل عليه الصلاة والسلام ولو صبر لرأينا من أمرهم العجب كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يرحم الله موسى لوددت أنه كان صبر حتى يقص علينا من أخبارهما لكن الله حكمة فافترق بعد ذلك وأخبره قبل الفراق بما لم يستطع عليه صبره من العجائب المتقدمة خرق السفينة وقتل الغلام وإقامة الجدار للصبيان ثلاثة أمور ما استطاع أن يصبح عليها فيما تقدم وسأل عنها قبل وقت الجواب فقبل أن يفارقه قال له الخطسة ونبئه قبل الفراق بيني وبينك هذا الفراق بيني وبينك لكن سأنبئك عن الأمور التي لم تستطع أن تصبح عليها وأبين لك الوجه في فعلها وسبب تلك الأفعال التي أنكرتها عليها وشرع في بيانها وبدأ بالسفينة تفصيل بعد إجمال ولفه نشر مرتب ففصل له ما تقدم مما أجمل له ابتداءً بالأول وهو السفينة ثم الثاني ثم الثالث قال هذا فراق بيني وبينك وبينك لا تضاف إلى المفرد ولكن سوغ الإضافة هنا إلى المفرد للعطف الذي هو موجود هذا فراق وإنما يقال فراق بيننا لكن سوغ أن يقال بيني لأنه قضع ثفا ما يدل على هذا أو ما يسوق هذا ويجوز هذا وهو قوله وبينك وإلا يكفي هذا فراق بيني وبينك يكفي واغني عنه فراق بيننا هذا فراق بيننا أو بيننا لكن قال فراق بيني وبينك واضاف بين إلى المفرد وصوّغ الإضافة إليها أو سوغ الإضافة فيها إلى المفرد العطف وبينك وإلا ما يجلس أن تقول هذا فراق بيني وأنتما إثنان أو أكثر من ذلك وتقول هذا فراق بيني هذا خطأ ولا تسوّغه ولكن جوز ذلك ما سمعت من العطف وبينك ولم يقل وبيننا لمعنه التأكيد حتى يؤكد هذا الشيء فقال هذا فراق بيني وبينك الا المقام هذا مقام هذا الفراق بيننا لكن يؤكد هذا الشيء فراق بيني وبينك انا نسلفتر خلاص الى هنا الى هنا هذا السبب في الاتيان بيني وبينك الا يغني عنهما بيننا فراق بيننا لكني أجل تأكيد هذا الأمر أتى بيني وبينك سأنبئك أي سأخبرك قبل فراقي لك وقبل اهتراقنا وذهاب كل واحد إلى شأنه سأخبرك وأطلعك على الأمور التي لم تستطع أن تصبر عليها بتأويل ما لم تستطع ما لم تستطع عليه صبرا سأخبرك بحقائق الأمور وما آلت وعاقبت تلك الأشياء سأخبرك عنها وأطلعت عن حالها والمقصود بالتأوين هنا ما يؤون إليه شيء فيعني بذلك أي أنه سأطلعك على مآل الأمور السابقة التي استغربتها وسألت عنها مع أنك وعدت أن لا تسأل عنها وأخذت الشرط عن أن ألسك بل اشترطت عليك أنا أنك لا تسأل حتى أجيبك أنا لكن استعجلت السؤال الآن سأخبرك عنها وعن حقائقها وما تقول إليه وأوضح لك ما كان مشتبها عليك منها فبدأ بالسفينة هذا معنى التأوين هنا أي بيان حقيقة ما خفي أشتبه عليه سأخبرك به والتأوين له معاني وجاء القرآن بهذا المعنى المشهور وهو ما يؤون إليه الكلام ما يؤون إليه الأمر بيان حقيقة شيء وما يؤون إليه الأمر هذا الذي جاء في القرآن في أكثر من عشر مواضع وكذلك يستعمله السلف أيضا كذلك في التفسير والبيان كما هو حال بن جليل رحمه الله في كثير من مواضع تفسيره هذا التأويل قول الله سبحانه وتعالى أي تفسير وبيان هذه الآية وهناك معنى للمتأخرين فلا يورد مطلقا ولا يقبل مطلقا فإن كانت هنا قرينة تدل على صحته أخذ به وإن لم تكن هنا قرينة تدل على صحته رداء ويستعمله كثيرا مبتدعا وهو صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى, آخر إلى معنى آخر فإن دلت على هذا المعنى الآخر قلينا قبلة صحيحة قلينا صحيحة قبلة وإن لم تدل قلينا على هذا المعنى وهو صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر لا يقبل كصرف باب الأسماء والصفات عن معانيها وظواهرها أي آيات الصفات وآيات الأسماء تُصرف عن معانيها وظاهريها من غير قرائن فهذا مُردود وهو سُلَّم المُتَدِعَ هذا المعنى الأخير في نفي الصفات فعلى هذا معاني التأوين ثلاثة المعنى الأول هو ما يؤون إليه شيء أو ما يؤون إليه الكلام وما تظهر حقيقته تبين حقيقته وهذا هو المعنى الموجود في القرآن والمعنى الثاني التفسير والبيان اللهم أعلمه التأوين أي علمه التفسير والبيان والمعنى الثالث هو صرف اللفظ عن ظاهره فإن دلت عليه قرين قبل وإن لم تدل عليه قرين يرد القرين إما لفظية من نفس اللفظ أو من معنى خارج أو من شيء خارجي وليس من نفس اللفظ مردت فلم تعدني قال كيف أعودك يا رب أو كيف, أعود كيف أعودك يا رب وأنت رب العالمين كيف تمرد فقال مريض عبدي فلانا فلم تعده والشاهد أن هذا لا يحمل على ظاهره مريض طوب فالله سبحانه وتعالى لا يمرض جل وعلا ولا يجوز أن يثبت له هذا الوصف لكن مقصود مريض عبدي فلم تعده ولو عدت لوجدتني عنده فهذا دلت غرينة على صرفه ولا يصلح أن تثبت الصفة من هنا وإن من المقصود مرض العبد بقرينة ما بعد من اللقب سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين أما السفينة وخرق السفينة وما رأيت من العجب من خرق لها هذا بسبب ما أذكر لك الآن فهو خرق السفينة وتعجم من خرقها فالسفينة خرقها سبب هذا أما السفينة فكانت لمساكين. وفيه أن المسكين قد يملك ما لا يكفيه ولا ينزع عنه وصف المسكنة فالمسكين قد يملك شيئا لا يكفيه ويعطى من الزكاة ولا يخرجه عن وصف المسكنة قد تكون عنده حرفة وقد تكون عنده وظيفة وقد تكون عنده غير ذلك من الأعمال لكن ما تأتي على كفايته فمثل هذا لا يخرج عن وصف المسكنة يقال هذا موظف خلاص معاده مسكين هذا خطأ وهذا مفهوم خطأ فلا زال وصف المسكنة ملازما له مع امتلاكه لبعض الأمور وبعض المهن والأعمال فيعطى إلا إذا خرج وصار غنيا فلا يلحقه وصف المسكنة إلا المسكنة العامة والفقر إلى الله سبحانه وتعالى أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد لكن المسكنة المعروف المتعارف عليها يخرج به إذا اغتنأ بالكفاية فإنه يكون مسكينة أما إذا لم يكن عنده ما يكفي فنازال وصف المسكين يطلق عليه أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر يركبون الناس أو يأخذوا بعض البضائع وينقلونها من مكان إلى مكان آخر عمل مشروع أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وفيه من الأدب الجمع رب العالمين وأن الأفعال المستهجنة لا تنسب إليه ينسبها الشخص إلى نفسه وأما ما سيأتي من الغنان فأراد ربك أن يستخرجاه إلى آخر ذلك فأراده لأنه فعل جميل وأما الفعل المستهجن ينسبه الشخص إلى نفسه أدباً مع ربه جل وعلا فأردت أن أعيبها ولم يقل مع أن الأمر أمر الله الله أمره أن يعيب هذا ولم يقل فأراد الله أن أعيبها بل قال فأردت أن أعيبها كما قال النبي عليه الصلاة والسلام والخير بيديك والشر ليس إليك فالأفعال المستهجنة لا ينسبها الشخص إلى الله من باب الأدب مع أن الله خالد كل شيء سبحانه وأتعانه فهذا أدب جمع الله سبحانه وسيأتي في شأن الجدار يقول فأراد الله فأراد ربك فأراد ربك في شأن الجدار لأن هذا أمر عظيم فنسبه إلى الله جل وعلا وهكذا شأن الجن كما تعلمون أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربك رشدا أم أراد ربك بهم أم أراد بهم ربك رشدا نعم الشاهد أشر أريده فنسبوا الفعل أو غيروا صيغة الفعل ولم يقولون أشراً أراده الله بهم وإنما قيل أشر أريده فغيرت صيغة الفعل من باب الأدب مع الله سبحانه وتعالى وهناك ذلك ولا بأس بإتلاف بعض المال من أجل الحفاظ على الباقي فأردت أن أعيبها فإنه أتلف شيئاً منها لأجل يبقى الباقي منها حتى لا يأخذه ذلك الظالم وهذا سايق أن يثلف الشخص بعض مال اليتيم لأجل الحفاظ على الباقي إذا خشي أنه يذهب الكل فيذهب بشيء منه ويصانع بعض الفجر الظلمة الذين يريدون أن يأخذوا المال كل لا يعطيهم شيئا منه مثلا يريد بعض ناس أن يضطش بمال اليتيم فيصانعه على أنه يأخذ المصر يأخذ الثلث يأخذ الربع ويبقى الباقي لا يأخذ الكل على هذا المسكين ما فيه مانع وهكذا أيضا أنه يتلف بعض المال لأجل الحفاظ على الباقي فالخضر استعمل هذا أتلف بعض مال اليتيم لأجل أن يبغى الباقي منه وهكذا لو صانع الشخص بعض الظلمة على بعض مال اليتيم إذا كان ليست هناك حيلة إلا هذا أنه لابد أن يدفع وإلا سنأخذ عليه الكل فيعطيهم شيئا من مال اليتيم ويبقي له الباقي ينتفع به هذا ما فيه مانع بهذه الآيه Hmm القاعدة المشهورة إذا تعارضت مفسدتان ترتكب الأدنى منهما لدفع الأعلى ترتكب الأدنى منهما لدفع الأعلى مفسدتان خرق السفينة مفسدة وأخذ السفينة بالكلية مفسدة فارتكب الأدنى ليدفع الأعلى إرتكب الأدنى وهو الخرق ليدفع الأعلى وهو أخذ السفينة كلها فهذا مما يدن عليه القرآن هذه القاعدة إذا تعارض المفسدتان يرتكب الأدنى منهما لدفع الأعلى لدفع أعلى المفسدتين ترتكب الأدنى منهما وهنا فعلا فعل هذا ارتكب الأدنى هو الخرق لدفع الأعلى هو الأخ قال فأردت أن عيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وقوله وكان وراءهم ملك بمعنى أمامهم فإن وراء من القلمات أو من الألفاظ ألفاظ الأضباد تستعمل في شيء وفي ضده فهي تستعمل بمعنى خلف وتستعمل في هذا في ضد هذا المعنى بمعنى أمام وكان وراءهم ملك قد أُلِّف في الأضباد ووراء من ألفاظ الأضباد يستعمل في الشيء ويستعمل فيما يضادُّه من المعاني فهي تستعمل في خلف وتستعمل في معنى الذي يضاد هذا المعنى ويكون مبايناً له بمعنى أمام وكان وراءهم ملك أي أمامهم ملك لا تسلم السفن منه صالحة يأخذها ويبطش بها ولا يباليه ففعلنا هذا لأجل أن تسلم هذه السفينة يرىها معيبة وفيها عيب وفيها بعض الأشياء التي لا تريد بالأخذ هو ما يحب للشيء الصالح فيتركها لهم ففعلت هذا من أجل هذا فارتكبت الأدنى لدفع الأعلى فالشاهد أن وراء من الكلمات التي تستعمل بمعنى خلف وبمعنى أمام كما جاء ذلك في لغة العرب وكما جاء في القران أيضا من ورائهم جهنم من ورائه عذاب غنيض أي من أمامهم جهنم من أمامه عذاب غنيض أليس ورائي أن تراخت منيتي لزوم العصى تحنى عليها الأصابع شاهد اليس ورائي انت راخت بنيتي اي امامي اليس امامي انت راخت بنيتي لزوم العصا تحنى عليها الاصابع كل شيء كبير واخذ العصا بشي هذا امامي أمامي أن كون شيخا كبيرا شيبه لا استطيع ان امشي المشي المعتاد فهذا ورائي شيخوخه وامامي شيخوخه وامامي كبر سن أحتاج معه ربما الى عصا اذا مشيت فالشاهد أليس ورائي إن ترى خط منيتي أي أمامي فكلمة وراء تستعمل بمعنى خلف وبمعنى أمام كما دلنا على ذلك الأدلة وكان ابن قيم ينكر هذا المعنى هنا وكان وراءهم ويقول هي على بابها وذكرنا ذلك عنه بقطر الندى وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا والمقصود بالسفينة السفينة الصالحة قرئ بلانها يأخذ كل سفينة صالحة غصبا وغصبا منصوب على المصر المبين للنوع لنوع الأخذ يأخذ كل سفينة غصبا فهو مصر منصوب ومفعول لأجله ان شئت قلت مبين لنوع الأخذ فنوع الأخذ غصبا وقيل مصر في موضع الحال وهذا الذي يظهر يأخذ كل سفينة غاصبا لها مصر وضع موضع الحال جاء زيد ركضا أي جاء زيد راكضا فوضع مصدر موضع الحال والأصل راكضا لكن تُلك راكض فجاء بالمصر ووضع موضعه فقالوا جاء زيد راكضا أي جاء زيد راكضا في الأصل فيكن غصبا على هذا الحال ياخذ كل سفينة غاصبا لها, غاصباً لها فهو حال منصوب على الحالية من الضمير المستثربي يأخذ الأيين يعود على الملك. ويصلح أن يكون كما سمعتها منصب عن مسترية مع بيان نوع الأخذ يأخذ كل سفينة على هذا النوع غصباً ما هو بحق يأخذها غصباً فهو مبين للنوع أي نوع الأخذ فالحاصل افترق موسى, افترق موسى والخضر عليهم الصلاة والسلام بسبب ما تقدم وأن نبي الله لم يوفي الخضر فيما ذكر واشترط على نفسه أو اشترط عليه الخضر ولكن قد قص ما قص من العجائب قبل الفراق وأخبر بإضاح الأمور مآل الأمور وأنني فعلت, فعلت تلك الغرائب التي رأيتها يا موسى لأجل كيت وكيت وبدأ بالسفينة قال رحمه الله قال الخضر هذا فراق بيني وبينك فأضيف فراقنا الظرف من باب الاتساع أضيف المصر إلى بين فعندما أسأله ذكر النحاة أن بين لا تضاف للمفرد فكيف أضيفت للمفرد هنا هذا فراق بيني سوّغ ذلك العطف نعم أحسنت سوّغ ذلك العطف وبينك هذا فراق بيني وبينك إلا ما, ما يصرح أن تقل فراق بيني ما يصرح تقول فراق بيننا فراق بيني من إضافة إلى المفرد هذا نحن وإنما سوّغ ذلك العطف ولم يؤتى بكلمة بيننا أو فراق بيننا لأجل التأكيد لأجل التأكيد هذا الشيء والإشارة إلى ما تقدم قال الخضر هذا فراق بيني وبينك يعني هذا وقت فراق بيني وبينك هذا قولا أنه هذا وقت فراق بيني وبينك وقيلة غير ذلك هذا الكلام والإنكار منك إلى آخره وترك الأجر هو المفرق بيننا, هو المفرق بيننا. هذا فراق بيني وبينك الإشارة محتمل أنه يعود إلى الوقت أي هذا الوقت يا موسى فراق بيني وبينك أو يكون هذا الكلام والإنكار منك على ترك الأجر فراغ هو الذي فرق بيني وبينك والذي يظهر أنه يعود على ما تقدم من الأمور وهذا أولى أي هذا الذي سمعت هو الذي يفرق بيني وبينك أو يعود على الوقت يعود على الوقت وهذا أيضاً كذلك قوي. هذا الوقت هو الذي سنفترق فيه وأما أن يعاد على ما تقدم على الجزئية أي هذا الكلام والانكار الذي أنكرت علي من ترك الأجر وأنني لم أأخذ الأجرة هذا الذي سيفرق بيني وبينك والآن فراق بيننا انتهينا الحاصل في خلاف سيأتي يذكر هذا قال الخضر هذا فراق بيني وبينك يعني هذا وقت فراق بيني وبينك وقيل هذا الإنكار على ترك الأجر هو المفرق بيننا هذا كما سمعت في صيقة وقال الزجاج معناه هذا فراق بيننا أي فراق اتصالنا وكرر بين تأكيداً قوله سأنبئك سوف أخبرك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا وفي بعض التفاسير أن موسى أخذ بثوبه أي يجر ثوب الخضر عليه الصلاة والسلام فقال أخبرني قبل أن تذهب والذي يظهر أن الخضر أخبره ابتداء من غير أن يجر ثوبه ويطلب موسى اخبار. بل أخبره ابتداء من غير طلب هو في بعض التفاسير أن موسى أخذ بثوبه فقال أخبرني بما عملت قبل أن تفارقني فقال أما السفينة هذا فيه نظر بل أخبر من غير طلب هذه الزيادات خلاف الله القرآن قال قوله تعالى أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر قال كعب كانت لعشر إخوة الله أعلم خمسة زمنة أي فيهم مرض لا يتعافى منه ولا يرجى برؤه خمسة زمنة وخمسة يعملون في البحر تعاونون ولا مرضى وهؤلاء يعملون صحتهم جيدة ويعملون وإما أولئك مساكين مرضى وخمسة يعملون في البحر وفيه دليل على أن المسكين وإن كان يملك شيئا فلا يزول عنه اسم المسكنة إذا لم يقم ما يملكه بكفايته صدق قوله يعملون في البحر أي يؤاجرون ويقتسبون بها فأردت أن أعيبها أي أجعلها ذات عيب هذا كما سمعت من الأدب وكان وراءهم أي أمامهم تجد أكثر التفسير على هذا وكان وراءهم أي أمامهم فوراءهم من ألفاظ الأضدال يستعمل في الشيء وضده وكان وراءهم أي أمامهم ملكٌ كقوله من ورائه جهنم وقيل وراءهم خلفهم وكان رجوعهم في طريقه أي على بابها وعلى أصل معناها وقيل وراءهم خلفهم والإمام يختار الأول وأما الثاني فهو بصيرة التمريض يدل على رده وأنه غير صحيح وقيل وراءهم خلفهم وكان رجوعهم في طريقهم عليه والأول أصح يدل عليه قراءة ابن عباس وكان أمامهم ملك قوله يأخذ كل سفينة غصبة أي كل سفينة صالحة غصبا وما يعرف غصبا نعم مصدر مبين للنوع نوع الأخذ أو مصدر موضع وضع موضع الحال جاء زير ركضا أي غاصبا أي كل سفينه صانحه غصبه وكان ابن عباس يقرا كذلك فخرقها وعيبها الخضر حتى لا ياخذها الملك الغاصب وهذه الايه استدل بها على قاعده ما هي لا عند الله ها اذا تعرض المسدتان فيرتكب الادنى منهما لدفع الأعلى. فما هم المفسدتان المتعالضتان هنا أخذ السفينة والمفسدة الأخرى هي إيش؟ نعم الخر فارتكب الأدنى لأجل دفع الأعلى يعني العيب لابد يعيب ولا ستأخذ السفينة إما إن عيب بالسفينة ولا ستأخذ لأن الجبار أمامنا يأخذ الصالحة فإذا نرتكب لأدناء هو عيب السخيرة لندفع الأعلى وهو الأخ وكان ابن عباس يقرأ كذلك فخرقها وعيبها الخضر حتى لا يأخذها الملك الغاصب وكان اسمه الجلندي الله أعلم وكان كافرا وأمس مر معنا من أهل بربر نبهنا على هذا بعض الإخوة أبو عمر الصواب من أهل بربر ما هو أهل لا بربر أطعمتهم امرأة من أهل بربر والبربر معروض قال قال محمد بن إسحاق اسمه متولى ابن الجلندي الأزدي وقال شعيب الجبائي اسمه هدد ابن بودد وهذا كما تقدم كلام الحافظ ما عندنا توقيف على ذلك فلا نعرج عنه مثل هذه الأشياء ولا ينبغي ذكرها اسمه هذا وهذا هذا مفضون العلم فلا يحتاج لهذا الشيء لعدم وجود التوقيف عن الله وعن رسوله قلنا هذا تجدون من إسرائيليات فلا تشغل نفسك باسم الملك هذا الطاغي ما الله أعلم ما ذكره الله طوى الله ذكره فنطوي ما طوى ونبهم ما أبهم سبحانه وتعالى ولو كان لنا فيه مصلحة لبين اسمه وذكره وهكذا كل المبهمات لو كان العباد فيها مصلحة لبينها الله سبحانه وتعالى لكن لم يبينها وطوى بيانها فنطوي ولا نكلف أنفسنا ما لم يكلفنا ربنا وقال شعيب الجباء اسمه هدد ابن بودد ورؤيا أن الخضر اعتذر إلى القوم وذكر لهم شأن الملك الغاصب ولم يكونوا يعلمون بخبره هذا هو اللائم هذا هو اللائم أنه خرق سفينة واعتذر وأنني فعلت هذا لأجل ذلك ولم يكونوا يعلمون بخبره وقال أردت إذا هي مرت به أن يدعها لعيبها وكل هذا عن طريق الوحي كما سيأتي وما فعلت عن أمره فإذا جاوزه وأصلحوها فانتفعوا بها وقيل سدوها بقارورة وقيل بالقار <تصفيق> <تصفيق> إلهنا سبحانه في الله محمد وفينا إلهنا والسلام قال فإذا اجتمع الناس إلى سفيان بن عوين فقال من أحوج الناس إلى هذا العلم فسكتوا ثم قالوا تكلم يا أبا محمد قال أحوج الناس إلى العلم العلماء وذلك أن الجهل بهم أقبح لأنه غاية الناس وهم يسألون الصدق رحمه الله أحوج الناس إلى العلم العلماء فهم لا في طلب إلى أن يموتوا وهذه فإذا تعلق بجدار يريد أن ينقض قال الشيخ العثمين رحمه الله قولوا فوجد فيها جدار يريد أن ينقض أي أنه مائل يريد أن يسقط فإن قيل هل, هل الجدار إرادة فالجواب نعم له إرادة فإن ميله يدل على إرادة السقوم ولا تتعجب إن كان للجماد إرادة فها هو أحد قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم إنه يحبنا ونحبه والمحبة وصف زائد عن إرادة أما قول بعض الناس الذين يجيزون المجاز في القرآن إن هذا كناية وأنه ليس الجماد إرادة فلا وجه له صدق رحمه الله لا في مجاز في القرآن ينبغي محاربة المجاز في القرآن حاربة وبقوة لأنه السلم ومتدعه إلهنا سبحانه في الله وحمده فينا إله